بسم الله الرحمن الرحيم إذاعة طريق الإسلام تقدم. تقدم أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال البخاري رحمه الله باد ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان وقال أنس نسخ عثمان المطاحفة فبعث بها إلى الآثار ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائدا واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسند البخاري حديثين يدلان على مراده من هذا التدويق بنا قبل ذلك ان الامام رحمه الله تطرق لمسألة الشمع ثم لمسألة العرض ثم ها هو يواصل ذكر المناولة وهي احد وجوه التحمل قلنا قبل ذلك إن التحمل معناه التلقي يعني الآن أنا أعطي الدرس وأنتم تتحملون هذا الدرس أي تحملوه وتستوعبوه كقوله سبارة وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها فالتحمل أي التلقي فأنت عندما تتلقى مني هذا الكلام ثم تجلس في مكانك في بلدك في مسجدك فانت ستؤدي هذا الليل تسمعه مني اصبح المسألة فيها اداء وتحمل خلاص فانت اذا تحملت مني فباي صيغة ستنقل الكلام عني اما ان تنقله ب لفظ السماع أو التحديث كأن تقول سمعت أو تقول حدثني فلان أو أنبأني أو أخبرني أو قال لي هذا بالإفراد ممكن بالجمع إذا سمعنا حدثنا أخبرنا أنبأنا فهذا هو أرفع درجات التحمل على الإطلاق الولي السماع المباشر ثم العرض وهو القراءة على المحدث أو على العالم وذكرنا أن الإمام مالكا رحمه الله ما كان يقرأ الموطأ على أحد كرد عملي على أهل العراق الذين كانوا يقولون إن السماع أقوى من العرض وكان أهل الحجاز وعلى رأسهم الإمام مالك وكان في إبراهيم بن سعد أيضا ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب كل هؤلاء يأبون ذلك ويسوون يقولون السماع من لفظ الشيخ والعرض على الشيخ واحد بل إن إبراهيم بن سعد زعم أن العرض أقوى من السماع فقال لا تدعون تنطعكم يا أهل العراق العرض مثل السمع بل أقوى من السمع ومالك رحمه الله بفعله وسلوكه كان رد ردا عمليا على أهل العراق فما كان يقرأ المرض على أحد فكان القارئ يقرأ ويعرض الحديث على مالك ومالك يقر ومالك يقر ده له العرض يبقى المناولة والمناولة هي أن يناول الشيخ التلميذ كتابا فيقول اروي هذا عني فيسمها مناولة ليه فأنه ناوله الكتاب يقول اروي هذا عني أو إذا كان العالم ألف كتابه ويقول اروي مصنفي عني أو اروي حديثي عني إنما إيه يناوله مناولة فهذا أيضا وجه من وجوه التحمل المعتبرة عند الجماهير لكن الصواب أنه إذا أخذ الحديث مناولة أن يبين طريقة الأخذ حتى لا تلتبث بالسماء فيقول أخبرني فلان مناولاً لأنه لو قال أخبرني فلان وسكت لألتبت ذلك بالقسم الأول اللي هو قسم قسم السماع والمحدثون كانوا في غاية الدقة في هذه المسألة إحنا بقى في هذا الزمان اللي هو إيه كل واحد على كيفه تجد مثلا أستاذ من أساتذة التاريخ مثلا <تصفيق> يقول لك كتاب للطلبة في الجامعة يقول لك وهذا و... وها هو شيخون ابن جرير يحدثنا بالواقعة الفلانية هذا منكر من القول وزور يحدثنا دشول شغل روايات وشغل عدد وخبرك وبعدين شيخون ابن جرير له شيخ ولا بتاع دابين ابن ابن جرير مساول تنقطر فيها اعناق المطين وخبرك فكلم الشيخون ابن جرير هذا منكر عند علماء الحديث وها هو يحدثنا ايضا منكط تخبرك زيز ليه لان هذه الصيرة حدثنا انما هي مخصوصة عند العلماء بالسماع الايه بالسماع المباشر خلاص فلا بد حينئذ من تقييد هذا الوجه من وجوه التحمل بانه اخذ ايه اخذ مناولة وممكن تكون مكاتبة ومناولة والمكاتبة مع المناولة قوية وهذا هو الذي آآ آآ ذكر الإمام البخاري الحديث المعلق لأجله المكاتبة أن كنت تكتب كتابا بنفسك ثم تناوله فلانا من الناس فصار مناولة ومكاتبة في ذات الإيه؟ في ذات الوقت فالإمام البخاري يقول باب ما يذكر في المناولة يعني وأنها أحد وجوه التحمل المعتبرة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان طبعا البلدان مش المقصود البلدان الكبيرة المقصود أنها إيه؟ على سبيل التمثيل يعني. بدليل أنه لو أرسل إلى القرى لكان داخلا بالإجماع في. مراد البخاري رحمه الله وطلق البخاري كما ذكرنا قبل ذلك انه يهيئ لمراده ومقصوده ببعض الاحاديث المعلقة إن الحديث المعلق ما حذف اسناده كله الى القائل او ما حذف من مبدأ اسناده راون او اكثر على التوالي وممكن يشمل السند كله فأنت الآن إذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده اسم إسناد معلق إسناد معلق لأنك حذفت الإسناد منك إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا ضيرة في التعليق في هذا الزمان ليه؟ لأن الكتب دونت وما عاد أحد يستطيع أن يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد مباشر أبدا مستحيل لازم يمر على كتاب على جزء حديثي واخذلك يبقى ابتصارى الامر انك انت تصل باسناد الى ايه مثلا والشوكان عنده سبب برضو ايه مساك الدفاتر واخذلك اسانيده الى اصحاب ايه الكتب المصنفة تفضل تقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان توصل للبخاري مثلا بسبعتاشر راوي اول ما توصل للبخاري سعتاشر راوي خلاص عم التاهي البخاري. خذ أي إسناد يعجبك منه بالإسناد المتقدم الذي ذكرته أنه يبقى إسناد واحد لصاحب البخاري أو إسناد واحد مصنفات البخاري كله خلاص فإنت الآن عندما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح ده صورته صورة المعلق ولكن لا يقال ضعيف لأن أصل الحديث المسند موجود في مجدس البخاري إنما زمان أيام البخاري وبعد البخاري لحد القرن الرابع الهجري كان الأسانيد مجرده ممكن تصل بإسناد مستقل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تدون إي الكتب. فالإمام البخاري يوم يهيئ كعادته بحديث معلق يحذف إسناده من باب الاختصار حتى لا يطول على لا لا يطول الكتاب وقد يكون هذا الحديث المعلق في صحيحه سيرد بعد ذلك أو ورد قبل ذلك. زي حديث أنت وقال أنت نسق عثمان المصاحفة فبعث بها إلى الآفاق هذا جزء من حديث رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن من صحيحه وخلاصة هذا الحديث أن زيد بن ثابت لما استحرر القتل بأهل اليمامة ومات كثير من قراء القرآن ورأى الناس يتنازعون في القراءة فقال لعثمان بن عفان أدري هذه الأمة قبل أن يختلفوا في كتاب الله كما اختلفت اليهود والنصارى. فجمع عثمان رضي الله عنه الرقاع والمصاحف المفردة التي كانت عند الصحابة وكتب المسنا كتب المصحف الجانع ثم بعث بكل مصحف إلى الآثار وأمر بإحراث ما عدا. فهذه مكاتبة من جهة الكتابة لا من جهة القرآن. وإلا القرآن متوازي وخلاف ما ما يقل هذه مناورة إلا من جهة النص فبعث عثمان بهذا المصحف الجانع إلى الآفات وأمر بإحراف عما عداه وما عدا وطبعا هذا الحديث واضح فيه معنى الإ معنى المناورة ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا عبد الله بن عمر الحافظ ابن حجر يقول كنت اظنه العمري عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف الحديث لكن الحافظ ابن حجر استدرك على نفسه بعد كده فقال بدلي ان هو العمري وخرجت الأسر بذلك في تغليق التعليق ثم بدا لي أنه غيره لأن يحيى بن سعيد أجل وأسن من عبد الله بن عمر العمري وعادث العلماء أنهم لما بيذكروا مذاهب أهل العلم بيذكروا على حسب الأسبقية في السن ف فيحيى في بن سعيد الأنصاري أجل وأسن من عبد الله بن عمر العمري فكيف يبدأ البخاري بذكر العمري؟ ثم يثني بذيت رياحة بن سعيد وهو أسبق من عبد الله بن عمر العمري وأجل فوقع في روح الحاصل بن حجر إنه هو عبد الله بن عمر بن خطاب رضي الله عنهما وثم خرج هذا يعني الأثر من كتاب الوصية لأبي القاسم ابن منده بإسناده إلى البخاري ومن البخاري إلى أبي عبد الرحمن الحبل أنه قال عرضت على عبد الله كتابا وخذلك فيعني ما عرف علم عليه وما لم يعرف تركه فهنا عرضت على عبد الله أنك يحتمل يكون عبد الله بن عمر فإن أبا عبد الرحمن حبولي يروي عنه ويحتمل أن يكون عبد الله بن عمر بن العاص والذي يعني يقطع لي أنه عبد الله بن عمر بن العاص وهنا ضابط عام بيذكره علماء الحديث قالوا اذا ورد في طبقة الصحابة عبد الله بلا نسبة فمن يكون ان لك ننظر الى الراوي عنه فان كان كوفيا يبقى ايه عبد الله مين ابن مسعود وان كان حجازيا يبقى عبد الله وايه ابن عمر الخطار وان كان مصريا يبقى عبد الله بني بن عمر بن العاص وخدت وأبو عبد الرحمن الحبولي مشهور بالرواية عن عبد الله بن عمر بن العاص، وهو مكفر أيضا عنه معناه أيضا رواه عن عبد الله بن عمر المخطف ولكن الرواية عن عبد الله بن عمر أقل من الرواية عن عبد الله بن عمر فالبخاري كعادة يذكر مذاهب اهل العلم فيقول ان عبد الله بن عمر سواء كان ابن سطاب او ابن عمرو بن عاص كان ارى ذلك جائزا وكذلك يحيى بن سعيد الانصاري امام اهل الحجاز وهو من شيوخ الامام مالك والامام مالك ايضا رأى ذلك جائزا سألت ليه سألت المناولة واحتج بعض اهل الحجاز وهذا البعض هو الامام عبد الله بن الزبير الحميلي صاحب المسند المشهور وقد اورد هذا الكلام في كتاب له اسمه كتاب النوادر ولكن هذا الكتاب مخطوط وانا لا اعلم اذا كان موجودا في الاصل ام لا واحتج بعض اهل الحجازي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 الامام ابو يعلى في مسنده وابن جرير في كتاب التفسير وابن ابي حاتم في التفسير ايضا والصدراني في المعجب الكبير والبيهقي في سننه كلهم من طريق المعتمد ابن سليمان قال حدثني ابي عن صاحب له وهو الحضرمي ابن لاحق عن ابي السوار عن جندب ابن عبد الله البجلي وهذا الاسناد حسنه الحافظ بن حجر في الفتح وصححه السيوط في كتاب الدر المنثور في التفسير بالمأثور والراجح في يعني هذين الحكمين هو حكم الحافظ من حجر رحمه الله عن جندة ابن الله البجلي رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رهطا امر عليهم ابا عبيدة ابن الجراح ف لما أخذ أبو عبيضة ينطلق بكى صبابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صعبان عليه إن هو إيه؟ تارك النبي صلى الله له فبكى من الشوق إليه فأبقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث رجلا مكانه يقال له عبد الله ابن جحش وهو أخ زينب أم المؤمنين وكتب له كتابا وأمره ألا يفتح يعني هذا الكتاب وفي نسخة أبو اليمان أبو اليمان ده أحد شيوخ البخاري واسمه الحكم ابن نافع له نسخة اللي البخاري خرجها في صحيح والنسخة بتكون بإسناد واحد عادة عشان كده بتسمى نسخ فأبو اليمان يروي يقول اكبرنا شعيب ابن ابي حمزة عن الزهري ومن عند الزهري بقى اما ان يكون الحديث موصولا او غير موصول هذا الحديث في نسخة شعيب في نسخة ابو اليمان مرسل مرسل يعني عن الزهري عن عروة ابن الزبير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لبدا ايه صورة صورة المرسل إلى أن عروة ابن زبير من التابعين ولم يدرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الخبر أيضا هذا الوجه المرسل رواه محمد ابن إسحاق في كتاب المغازي في كتاب المغازي من طريق يزيد ابن رومان عن عروة ابن زبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله ابن جحش وقال له لا تقرأ هذا الكتاب إلا بعد مسيرة يومين إلا بعد مسيرة يومين حديث جندب ابن الله البجلي اللي هو ذكرنا تخريجه منذ قليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره ألا يفتح الكتاب إلا بعد أن يبلغ مكان كذا وكذا وأمره أيضاً ألا يكره أحداً من أصحابه فلقوا عمر بن الحضرمي قتلوه فكان أول مقتول في الإسلام وتاقى سابق الحديث بعد ذلك في أن المشركين عابوا على المسلمين أنهم قتلوا يعني عمرو بن الحضرمي في الشهر الحرام ونزل قوله عز وجل سنونك عن شهر حرام قتال فيه كل قتال فيه كبير فهذا هو الحديث الذي عناه الإمام البخاري رحمه الله ثم أسند البخاري رحمه الله بعد ذلك حديثين وحتشوفوا بقى إيه ملحظ البخاري ملحظ البخاري قال حدثنا إسماعيل ابن عبد الله قال حدثني إبراهيم ابن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عثبة ابن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرة فلما قرأه مزقه فحسبت أن ابن المسية قال فدع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزخوا كل ممزق شيخ البخاري هو إسماعيل ابن عبد الله ابن أبي أويس وهذا ابن أخت الإمام مالك يعني مالك خاله. والبخاري بيروي حديث مالك من طريق جماعة منهم إسماعيل ابن أبي أويس ومنهم أيضا عبد الله ابن يوسف التنيسي وإن كان رويت التنيسي عن الليث بن سعد فصحيح البخاري أكثر بكثير من رويت التنيسي عن مالك رحمه الله لكن البخاري رحمه الله يروي حديث مالك عن جماعة منهم اسماعيل بن أبي ويس وعلماء جرح التعديل تكلموا في اسماعيل بن أبي ويس حتى وصل الأمر ببعض النقاد أنهم كذبوه ولكن جزم العلماء ان البخارية ومسلما كتب عنه في حال الاستقامة وما تغير الا بعد ان فارقه البخاري ومسلم الى القدر الذي اختاره الشيخان في صحيحيهما عن اسماعيل بن عبد الله بن ابي والقدر المستقيم من حديث فما يجيش واحد يقرأ في اي كتاب من كتب التراجم زي تهذيب التهذيب, التهذيب يقرباء الكلام ان العلماء تكلموا في ابن ابي اويس ويجي علشان يحكم على ثاند البخاري يقول وفيه ابن ابي اويس وقد تكلم فيه العلماء لا لابد ان نعلم ان البخارية ومسلما اذا روى عن شيخ متكلم فيه فانما ينتقيان من حديثه ما لم ينكروه عليه ما لم ينكروه عليه زي مثل الثوري لما كان يروي عن محمد بن الشاي الكلبي فيقول ويحذر منه يقول لا يروي أحدكم عن الكلبي فيقولون تحذر منه وتروي عنه فكان يقول أنا أعرف صدقه من كذبه خلاص إذا كان الإنسان مميز يستطيع أن يعلم الصدق من الكذب فلا بأس عليه أن ينتقي من هذا الحديث وعلى هذا الأحاديث التي فيها رواة تكلم فيه بعض غفل العلم. إسماعيل بن عبد الله بن أبي ويس من أواصي شيوخ البخاري، من أواصي شيوخ البخاري. والبخاري شيوخه على طبقات. الطبقة الأولى التي لم يشارك فيها مسلم، إنما يروي مسلم عنها بواسطة. عرف البخاري كان أكبر من مسلم عشر سنين. البخاري اتولى سنة ومات سنة مئة عن اثنين سنة مسلم ولد في ما قيل سنة مئة وتوفي سنة مئة يعني عن سبعة سنة خلاص العشر سنين دي تفرق جدا في مسألة فقال الشيوخ يعني لما كان البخاري سنه اربعتاشر سنة كان مسلم سنة ايه? اربع سنة اربعتاشر سنة ده ممكن يلقى باء الفتاح الكبار. يعني الطبقة الاولى من شوف البخاري شارك فيها الامام احمد. والطبقة الاولى دي من البخاري مسلم لم يدرك واحدا منهم. انما يلسلم يروي عنهم بواسطة. واحد يعني عندك مثلا من شوف البخاري عفان بن مسلم صفاء. عفان بن روس الصفار دا من شيوخ الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله يبقى شوف البخاري على حتى أدرك مثل عفان يبقى هو أحمد ايه؟ يعتبر فيه في طبقة واحدة مسلم ما ادرك عفان إنما يرو عن عفان بواسطة مثلا جابر بن حرب بواسطة ابو بكر بن أيشيبة بواسطة عبد الله بن عبد الرحمن الداريمي رحمه السّنن وهكذا وكل الصدقة الاولى من شيوخ البخاري البخاري روى عنها مباشرة مرة وروى عنها في واسطة ايضا خلاص لكن هؤلاء الشيوخ لم يدركوا الامام مسلم منهم عفان ابن مسلم الصفار منهم الفضل بن دوكي كنيته ايه ابو نعيم ومنهم الضحاك المخرى الشايباني كنيته أحسن أبو عاصم النبي الضحاك المخل الشيباني ومنهم المكي ابن إبراهيم ومنهم خالد ابن مخرد القطرواني خالد قال له روى حديث حسن حديث من عاد لي وليا فقد أعدنته بالحرب اللي, اللي الذهبي لما أورد الحديث استجめた خالد المخرد الميزان وقال لولا هيبة الجامع الصحيح لعدته من المنكرات خالد وأخذت أيضا آه بيروي البخاري عن خلاد بن يحيى وإن كان خلاد بن يحيى من مفاريد البخاري أن لم عنه البخاري أيضا من الرواة الذين أو الشيوخ الذين أدركهم البخاري من الطبقة الأولى ولم يدركهم مسلم أنما أروه عنه بواسطة محمد بن عبدالله بن المثنى الأمطار هذا أيضا من الشيوخ الذين أدركهم البخاري ولم يدركهم مسلم الطبقة الأولى دي وما يعني جرى في مضمارها دي تفرر بها البخاري يمكن عن سائر السته ولذلك تجد في ثلاثيات البخاري ثلاثيات البخاري يعني محمد بن عبد الله الأنصاري ده بيوصل البخاري للتابعين مباشرة اشوف لي للعلو الاسناد يقول لك ايه الحق الاصاغر بالاكابر وكمان الحق الاصاغر بالأكابر. زي الطبراني طال عمره حتى تجاوز المئة. ابو نعيم الاصبهاني اللي كان في القرن الخامس ادرك الطبراني. خلاص? يقول حديثنا سليمان بن احمد. والطبراني ادرك النسائي. فيصبح بين ابو نعيم الاصبهاني والنسائي واحد فقط هو مين? الطبراني. مع ان ابي نعيم اذا اراد ان يصل الى النساء من غير طريق الطبراني لازم يكون بينه وبين النساء اثنين على الاقل ولهذا فلما طال عمر الطبراني وادركه مثل ابي نعيم الاصفهاني قام رفع الراسعه الكبيره دي. واللي بيصل عمره بيسموه ايه ملحق الايه ملحق الاصاغر بالاكابر ملحق الاصاغر بالاكابر ف محمد بن الله أنصاري بيوصل البخاري للتابعين يعني يروع عن حميد الطويل وابو النبيل يخليه يروع عن يزيد بن أبي عبيد كمان من التابعين فالبخاري عنده ثلاثيات ثلاثيات أي ما بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ثلاثة أنفس ده اسمه إستاذ إيه؟ ثلاثي فشارك البخاري شيوخه في هذه الثلاثيات شارك احمد وشارك الدارمي ايضا في هذه الثلاثيات وشارك برضه عبد ابن في هذه الثلاثيات والقى ثلاثيات في الكتب الستة هي ثلاثيات البخاري مسلم ليس فيه حديث ثلاثي واحد اعلى ما عند مسلم حديث رباعي. خلاص ما فيش ثلاثي في الكتب الستة الا في البخاري وفي ابن ماجه وفي الترمذي حديث واحد ثلاث وأحاديث حديث الترمذي ضعيف وأحاديث ابن ماجه كلها ضعيف ليه لان هو اخذها بسند واحد فيه راو ضعيف اذا الثلاثيات موجوده في كتب السته اختلف كتب منهم البخاري الترمذي وابن ماجه وانا يصح في ثلاثيات في السته الا ثلاثيات البخاري وحده أما بقية الكتب الـ الـ الستة الثلاثة الباقين لهم مسلم والنتائي وابو داود فليس في واحد من هذه الكتب اثناد ثلاثي واحد خلاص اعلى اثناد فيهم رباعي وانزل اثناد في الكتب الثلاثة دول اثناد وقع في سنن النتائي بين النسائي والنبي صلى الله عليه وسلم تماني شوف نزل النتائي حتى صار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية من الرواة. خلاص يبقى اسمعيل بن عبد الله بن أبي وحيد ده من الطبقة الثانية من شيوخ البخاري اللي هو منهم إيه آدم بن أبي إيس وهذه الطبقة. قال حدثني إبراهيم بن سعد الإمام البخاري رحمه الله روى يعني هذا الحديث عن من طريق الزهري واسناد الزهري الى ابن عباس ثالث خلاص يعني الزهري عبيد الله بن عبد الله بن عدي ابن مسعود وعن ابن عباس ثم روى هذا الحديث البخاري في ثلاثة مواضع من صحيح موضع بروي عن ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عفوا عن ابن شهاب وفي موضع اخر يرويه من طريق عقيل بن خالد عن ابن شهاب وفي موضع ثالث يرويه من طريق يونس ابن يزيد الايلي عن ابن شهاب خلاص الموضع اللي هو في التاب العلم هنا يرويه من طريق صالح ابن كيسان عن ابن شهاب احنا عايزين كده نعف الرواه من البخاري لابن شهاب حدثنا اسماعيل ابن عبد الله حدثني ابراهيم ابن سع عن صالح ابن كيسان عن ابن شهاب يبقى بين البخاري وبين ابن شهاب كم واحد ثلاثة ولا أربعة مين يقول أربعة ها عد اربعه عد كده اسماعيل لا اسماعيل هات من أول شيخ البخاري سعيد ابن عبد الله النبي كويس وبعدين ابراهيم ابن سعد صالح بن كيسه وطبعا ابن, ابن شهاب ما بنعدوش مش كده اه بنقول اثناد البخاري للزهري اللي هو بيشاف زهري كم واحد 3 خلاص كده الامام البخاري روى هذا الحديث بحرفي بنصه في كتاب المغازي ثلاث قال ايه البخاري هناك حدثنا اسحاق ابن راهوي ثلاث قال اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم ابن سعر قال حدثني ابي ابراهيم ابن سعر عن صالح ابن كيسان عن ابن شهد يبقى البخاري في كتاب المغازي بين وبين الزهر كم واحد اه يبقى نزل ولا طلع نزل يبقى روايه ال... الكتاب العلم هنا تعتبر ايه عالية لان اسماعيل ابن عبد الله ابن ابي ويس اعلى من اسحاق النراويه خلاص اسحاق النراويه ده ممكن يكون في الطلبه الثالثه او الرابعة من شيوخ البخاري اللي هو طبقة احمد بن حنبل وهذه الطبقة ومسدد وعمر بن علي الفلاس وختيبي بن سعيد الجماعة خلاص كده? يبقى كده البخاري هنا يعتبر ايه? على بتناديه الى الزهر بينه بن الزهر الثلاثة. اسماعيل بن ابي اويس وابراهيم بن سعد وصالح ابن كيسان. في حين انه نزل في كتاب التفسير رواه عن اسحاق رواه عن يعقوب ابن ابراهيم قال حدثني ابي عن صالح ابن كيسان عن ابن شهاب الزهري والامام النسائي رحمه الله روى هذا الوجه في كتاب العلم من سننه الكبرى من طريق سليمان ابن داود الهاشمي قال حدثنا ابراهيم ابن سعد عن صالح بن كيسان وساق الإسناد بمثله سواء. ثم رواه البخاري أيضا هذا الحديث في كتاب الجهاد من صحيحه باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون عليه وما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قصر وقيصر والدعوة. قبل القتال او الدعوة بعد الدعوه قبل القتال ثم رواه البخاري رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف اللي هو ايه التنسي احنا لسه ايه ذاكرين الكلام عنه قريبا حدثنا عبد الله بن يوسف التنسي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما وساق الاستناد بمثله سواء. ثم رواه الإمام البخاري أخيرا في الموضع الثالث من صحيحه وقد رواه في كتاب أخبار من صحيحه الأحاد من صحيح وأخر الأحاد يعتبر من كتبه المدخرة في صحيح البخاري. قال البخاري. في هذا حدثنا يحيى ابن بكير يحيى ابو اسمه ايه ها عبد الله احسن يحيى ابن عبد الله ابن بكير قال حدثني الليث عن يونس ابن شهاب يونس ابن يزيد عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس وشاق الاسناد مثله الإمام النسائي وافق البخاري في هذا الحديث فقد روى هذا الحديث في كتاب السير من السنن الكبرى قال أخبرنا أبو الطاهر ابن السر وهذا من الشيوخ الذين أكثر عنهم متلم قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يزي يونس ابن يزيد الايلي عن الزهري عن عبد عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله عن ابني عباس ابن عباس ورساله الاثنين اللي بينتهي شباب نفهم هذا التخريج ان مسلم خرج هذا الحديث احنا جبنا سيره مسلم وجبنا سيره مسلم يبقى هذا الحديث من مفاريد البخاري خلاص هذا الحديث من مفاريد البخاري ليس متفقا عليه ابن شرب الزهري ايضا زي ما قلنا البخاري الشيوخ وطبقات ابن شهاب الزهر برضو تلامذته طبقات طبق الاولى من تلامذة ابن شهاب مالك ومعمر وسفيان ابن عييد ثلاثة دول هم اصحاب ابن شهاب اي واحد يخلفهم فالقول ما قالوه الا ان يكون هناك قرينة مع المخالف تترجح على رواية واحد من هؤلاء اما إذا اجتمع هؤلاء الثلاث الأصطين الكبار، اجتمعوا على رواية حديث عن ابن شهاب فالقول قوله. طيب كم واحد روى الحديث عن ابن شهاب عند البخاري؟ صالح بن كيسان، عقيل بن خالد، يونس ابن يزيد. الثلاثة دول من الطبقة الثانية من تلاميذ ابن شهاب. خلاص. من الطبقة الايه؟ الثانية من تلاميذ ابن شهب ويشترك معهم في هذه الطبقة شعيب ابن نبي حمزة ايضا برضو داخل في الطبقة الثانية وبرضو يدخل في الطبقة الثانية الليث ابن سعد ويدخل الاوزاع ايضا وبيصل عبد الملك بن عبد العليز جريج ايضا وبعدين برضو ابراهيم ابن سعد بيروي عن الزهري لكن ابراهيم ابن سعد كان صغيرا لما روى عن الزهري كان صغيرا فوقعت له اوهام عن الزهر عشان كده رأيت ابن إبراهيم بن سعد عن الزهر فيها كلام البخاري بقى يوم يروي عن ابراهيم بواسطة عن الزهر عشان يتحاشى القصة بتاعت الاوهام فما تلاقيش بقى ابراهيم بن سعد عن الزهر الا اذا كان يعني الانسان تحقق ان هذا الحديث تابعه عليه الناس اللي هم اثقات الكبار من اصحاب ابن شهاب الزهري ان عبد الله ابن عباس أخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا في كتاب المغازي عند البخاري ان هذا الرجل هو عبد الله ابن حذافة السهمي وعمر ابن شبه روى هذا الحديث فوقع اسم هذا الرجل قنيس ابن حذافة السهمي. وهذا وهم وخطأ لان حذيف خنيس بن حذيفة السهمي اللي كان زوج حصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن ابيها وقتل في احد وخذلك والرسول عليه وسلم انما بعث الكتب بعد أخذ بمدة خلاص فخنيس بن حذافة السهمي هو الذي تايمت منه حفصه بنت عمر فقوله قول الراوي في حديث عمر ابن شبه انه خنيس بن حذافه هذا وهم منه والصواب انه عبد الله بن حذافه السهمي كما وقع في كتاب التبشير في, في كتاب المغازي في صحيح في البخاري وامره ان يدفعه الى عظيم البحرين الحجة من الكتاب واضحة وهو ليه المناولة قرارت كتب كتابا هذه المكاتبة وأمر رسوله العبدالله بن حضار أن يناوله إلى عظيم البحرين الشاهد فلو لم تقم الحجة بهذه المناولة لم تقم الحجة على هؤلاء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى لان الحجة قامت على عظيم البحرية بوصول الكتاب فلا يلزم ان يكون حجة الا اذا كانت المناولة حج هو ذا للبخارع عايزي افطاله في المسألة دي يقول ان المناولة هي احد وجوه التحمل المعتبرة التي يعمل بها ويعتد بها والدلالة على ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ناول كتابه عبدالله بن حدافة وأمره أن يناوله عظيم البحرين فلما مزقه دعا عليه خلاص يبقى أيضا الحجة قامت بهذه المناولة بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كثرة فلما قرأه مزقه فحسبت النبنى المسيبة قال من اللي بقى قال فحسبته الزهري هو الذي قال فحسبته النبنى المسيبة قال فالإثناد إلى الزهري موصول موصول ليه لأن البخاري ذكره مش البخاري قال حدثنا يسماعيل بن عبد الله سنة ابراهيم بن ساعد عن صالح عن ابن شهاب خلاص يبقى إذا الاسناد من البخاري لابن شهاب موصول ولا منقطع موصول قال فحتبت أي قال الزهري فحتبت أن ابن المسيبة قال فدعى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ده اثناء يبقى ده حديث ايه القدر هذا معلق ماشي معلق ها طب مين يقول معلق ويخليني ازعل ها طب مرسل ليه ها؟ طيب الحديث ده مرسل طيب ايه تعريف المرسل المرسل انكم تزار نتائد الكلام اللي قلنا فاقول محاضرة اللي بقى له سنة ده. المرسل هو ها ما سقط من اثناده الصحابي. اي رأيكم في التعريف ده? لا انا بقول اي رأيك في التعريف? كويس? ولا غلط? من اللي بقول غلط ها إيه طيب يبقى تعريف الصحيح للمرسل يبقى طيب ما قال فيه تبعي باطلاق ولا ما قال فيه تبعي الكبير التابعي كبير. طب من عزول اي تابعي طيب تعريق المرسل هو ما قال فيه التابعي هكذا ايه باطلاق ان تعرف التابعين ثلاث طبقات كبار التابعين اواصل التابعين وصغار التابعين خلاص فاي واحد من هؤلاء التابعين. سواء كان كبيرا او كان وسطا او كان صغيرا اذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او نسب كلاما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا عند علماء الحديث اسمه مرسل وانما قيل مرسل لانه لما ارسل الكلام الى النبي عليه الصلاة والسلام تجاوز طبقه او اكثر واخذلك زي ما يكون انت عايز ترسل حجرا ترسل حبلا ترسل اي حاجة على الشاطئ الآخر مثلا او خارج هذا المسجد فتعمل ايه بتقذفه كده فهذه المسافة اللي الحجر مر فيها عدت على ايه على مسافة مش كده؟ فيبقى انا كده ارسلت الحجر او ارسلت الحبل فكذلك التابعي يرسل الكلام الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تجاوز طبقة او تجاوز طبقتين او ثلاثة او اربعة على حسب الاسناد. خلاص يبقى الاسناد المرسل الصغط من من فوق. والمعلق الصغط من ايه? من تحت والمعضل ها? اقول لانت المعضل ممكن يبقى ايه? متتابع منين من حتة؟ من اي حاجة? مش كده? من اي مكان. يعني ممكن يكون الاثنين اللي سقطوا من اول السند ممكن يبقى معضل. بشرط يكون وراء ما ينفعش معلق معضل? يعني مثلا اثناد سقط من اوله راويان متتاليان. دايب ايه? معلق. خلاص? معلق ليه? لنثقص من مبدأ اسناده راوي. المعضل مش بقول لك سقوط اثنين على التوالي من اي مكان جميل الاثنين اللي على التوالي دول سقطوا من اول السنة دي. يبقى معضل ولا لا الاول اللي خبنا من المعلق متعلقش ها يبقى معضل ولا لا يبقى معضل ومعلق ولا لا يبقى معلق المعضل معضلة دي ها شو معضي لأولي حاجة خلاص يبقى معلق المعضة طيب لو سقط راويان متتاليان من فوق استند من اعلى معلق يبقى مرسل ومعلق ايضا ومعضة خلاص يبقى مرسل احنا نزال علقنا يبقى مرسل ومعضة خلاص كده يبقى الحديث المرسل السقط من فوق وممكن المعضل يكون من فوق خلاص كده يبقى احنا نعلم كده المرسل اول ما نشوف السقط من اعلى الاسناد من جهة الصحابي يبقى ايه دا داخل فيه في, في الارسال او داخل فيه في, في الاعضال خلاص كده ولا تقل معلق الا اذا حذف الاسناد من مبدأه الى الصحر او الى التابعي وبشرط ان يكون الحذف على الايه? على التواري خلاص? قال اي الزهري فحسبت ان ابن المسيبة قال فدعى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى هذا القدر من الحديث مرسل طب المرسل ده من اقسام الحديث الايه? المقبول ولا المردود المقبول ليه؟ بس. من المقبول ليه من المقبول؟ ايه؟ من الصحابي اللي في ال... اللي في هذا القدر؟ سعيد مشايخ تابع خلاص طيب مين كان عايز يقول مقبول ولا مردود؟ مردود ليه مردود جميل يبقى كلمة لما نعرف الحديث الصحيح نقول هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا خلاص هو ما اتصل سنده قوادح الاتصال ايه ان يكون معلقا او معبلاً او منقفعا او مرسلا كده او في حاجة كمان مدلس ما هو المدلس الحديث المدلس او من من المنقوات حالاتفال ليه لان المدلس بيسقط ايه بيسقط شيخه الضعيف فيبقى في حلقة بفقودة في السنة دي بقى داخل ايه او يلتحق في القسم ايه المنقطع يبقى ايضا الحديث المرسل من قسم المردود يبقى الحديث المرتب ضعيف. السؤال: هل البخاري في أحاديث ضعيفة؟ طب وده في ضعيف ما إجراء؟ ها؟ بنرجع الى السؤال هل صحيح البخاري فيها حديث ضعيفة? يندر. اذا فيه? لا طبعا. وانت بتقول فيه ليه? انا اتكلمك بعد شوية ها يعني في صحيح البخاري ليس فيها احد الضعيف انما الكلام على التضعيف والتصحيح نسبي يعني ممكن اثنان من المجتهدين في اي علم من العلوم ممكن الاثنين يختلفوا في حكم واحد وطبعا من نظر في كتب الفقه رأى هذه المسألة واضحة بجلاء بال الإمام الواحد مثل امام احمد بيبقى له ساعات خمس اقوال في المسألة خلاص؟ الكلام على التصريف والطبعيل كلام نسبي لانه بيتعلق بالحكم على الرواه وعلماء جرح والتعديل بيبقى لهم كلام مختلف في الراول واحد بل قد يكون للامام الواحد زي ابن معين اكتر من 3 اربع اقوال في الراول واحد زي مثل محمد بن اسحاق محمد بن اسحاق ابن معن له في اربع مرة مر الثقه ومر ان ليس بشيء او ليس بالقوي ومر قال لا بأس به ومر الضعيف طيب ليه بقى التباين في الكلام ليه ما بقاش الامام قول واحد لقد هذا نرجع عشان نحل المعضلة دي نرجع الى كتب الكتب المطولة عشان كده اللي بيدرس علم الحديث لا يجوز له ان يقنع بالمختصرات لازم نرجع الكتب المطولة ليه? لان فيها حل لهذه المشاكل محمد ابن القاسم الاسدي ابن معين قال ثقة وقد كتبت عنه فقال له محدثه يمكن عثمان بن سعيد الدارمي قال فانه روى كذا وكذا وذكر له حديث فقال ابن معين ان كان روى هذا فهو كذاب يبقى ابن معين بقى له كم قول في محمد بن قاسم 2 خلاص القول الثاني خرج معللا. فسعات بعض اصحاب الكتب يسيب القصة والرواية بتاعة عثمان ابن سعيد الدنيم وينقل حكم ابن معين في مين? في الراو? يقول لك قال ابن معين كذاب. وبعدين يجيب لك القول الثاني قال ابن معين ثقة وقد كتبت عنه. فالواحد يوقف مبال بقى. ازاي بقى? طرفين ينقيضه واحد في السماء واحد في الارض. واحد مرة ثقة والتالي كذاب. فانت بقى لو وقفت على الكتب المطولة التي تعنى بذكر الاخبار على وجه التفصيل ثم على الحكاية دي اللي تخلي الموضوع بالنزالك محلول اه كذاب ليه لانه لما عرض عليه حديثا من حديثه حكم على هذا الحديث بانه كذاب وانه الراوي كذاب خلاص ممكن الامام أحد ابن حمل يخالف ابن معين هذا الشكر يعني مثلا لو اشترض ابن معين قال فقه وأحمد بن حنبل قال كذاب يبقى حديث محمد بن قاسم الأسد عند ابن معين ايه صحيح وعند أحمد بن حنبل نهاية السقوط خلاص كده إذا على الحديث فرع على الحكم على الراو الذي نقل الحديث وعلماء الجرح والتعديل غير متفقين في الحكم على كل الرواة طبعا في نسبة من الرواة متفقين عليه كلهم بيذكوه وفي نسبة كلهم بيضعفوه وفي نسبة مختلف فيه خلاص فالبخاري مثلا اذا رأى ان هذا الرجل ثقة وسبر احاديثه وطبعا كلمة رأى انه ثقة مش بالمزاج ولا بالكيف يقعد يقول ده ايه كده الرجل ده ينفع يبقى ثقة لا ما كانش العلماء بيعملوا كده كان حاجة عندهم اسمها سبر السبر اللي هي الاستقراء الصبر يجيب احاديث الراوي يعرض كل الاحاديث بتاعت الراوي على احاديث اهل طبقته فان رأى, رأى هذا الراوي يوافق استقاط من اهل هذه الطبقة فيغلب على الظن ان احاديثه مستقيمة فيدل الحكم الواسق فان رأى انه يخالف استقاط من اهل هذه الصبقة فيقوم يغلب على ظنه انه هو ايه غير طابط يقوم يضعفه خلاص كده يبقى البخاري لما بيحكم على راوي انه ثقة سبر احاديثه واستقرأها فيدي له ايه له مرتبة مثلا فلا مانع ان يخرج عنه في صحيح ايه جدار قطني خالفه في المسألة دي يقول له لا فلان دا عندي انا ضعيف. ولذلك الحديث ده ضعيف. فيجي واحد يقولك ان في البخاري احاديث ضعيفة بنقد الدارة قصمة. لا الكلام ده مش عادل يعني. ليه? لان هذا الحديث صحيح بنقد البخاري. وقد يكون متكلم فيه بنقد ايه? الدارة قصمة. قصمة وهو من هو في علم الحديث ولكن البخاري برضو ما هو من هو في علم الحديث. عشان كده الكلام بقى في احاديث الصحيشين ما ينفعش ان احنا نعد على المصطبة ونتكلم. في احاديث الصحيشين. احاديث الصحيشين وتكلم عليها عايزة بقى جلسة لاهل العلم اللي يفهموا الكلام. عشان كده لا نوافق على الاطلاق ان واحد يطلق ما يتعامل البخاري في احاديث ضعيفة. باستكالا على ان الثالث قطن نقد حرف حرفين ثلاثة والكلام ده لا الكلام ده ما ينفعش يتكلم فيه غير اهل العلم في الغرف المغلقة عشان اهل العلم هم اللي عارفين المسألة يعني حديث إذا اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. البخاري يروي من طريق الحسن البصري إن هو خرج في ليالي الفتنة إلا حدث بين علي ومعاوية رضي الله عنهما قال فلقيني أبو بكر اتقف قال إلى أيد قال أريد أن أنصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أخبرك بحديث حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار فرجع الحسن. الاسنبي يقول لي بقى الحسن البصري قال لقيت ابا بكر ده سمع منه ولا منقطع الكلام وابح دي الشمس هو لقيت خلاص كده البخاري روى الحديث من طريق شيخه علي بن عبد الله المديني وبعد ما روى الحديث نقل عن شيخه علي بن المديني علي بن المديني ده بقى في علم العلل واللي عايز يعرف منزلة علي المديني ده يقرأ القصعة التي نجت من الضياع من كتاب العلل بتاعته يخضع لهذا الإمام ولذلك حقه للبخاري ان يقول ما استصغرت نفسي بين يدي احد الا بين يدي علي بن المديني والبخاري لقي الكبار فلما كان يقعد مع علي بن المديني كان يستصغر نفسه ليه لان كان علي كان علي علي بن المديني كالبحر الهادر في كالعلف وكان والحقيقة الواحد بيذكر الرواية لهولا دي والواحد قلبه بيتقصع حزنا وألما وحزرا وقدر الله وما شاء فعلا عليب مديني كان ألف كتاب المسند المعلق يعني يجيب الحديث ويقعد يقول لك الرواه والاختلافات الرواه والطبقات والكلام ايه والكلام اللي هو ايه يعني بيذكره درقطني قطني والبزار وجمع دول والابن عادي جمع المعتنين بعلل الحديث فكتب المسند المعلل في الف جزء طبعا الجزء يساوي ثلاثين وراء بالمطبوع وخبرت عشان ايه بعض الناس يفكر الجزء يعني مجلد كبير كده لا الجزء في عرف المتقدمين يساوي ملزمتين كده ملزمتين تعرف الملزمتين الملزمتين صفحة يعني بقى الجزء الحديث في حدود مزمته هو بقى كان صنفه الكتاب المعلل في 1000 جزء المسلم المعلم وبعدين حطه في مصر انت عارف المصري في لغه اهل الريف اللي هو الايه زي الصمعه كده بس معموله من الطين يخدينه فيها الغلة والذره والكلام له. فوضع الايه الالف جزء بتوره في المطر ده اللي هو بالطين وراح غاب حوالي سبع تنين في رحلة من رحلات طلبه للعلم فالمهم لما رجع بعد الرحلة الطويلة دي احتاج ان هو يراجع حديث معين من الاحاديث اللي كان كتبها فراع عشان يجيب الجزء اللي كاتب فيه فبيهز المطر كده فلاقي تقيه ففتحه فاذا المسند المعلل صار طينا بقى طين مع بقى المطر والعثة بقى والكلام لهو راح المسند المعلل اللي كان في الف جزء واخذلت قال فلم انشط لتصنيفه بعد ذلك اه تحارف الواحد لما يكون بالذات الجماعة اللي ما راشد التأليف لما يكون كتب كتابا وتعب على هذا الكتاب يوم يفقد منه الكتاب ما يعرفش يجيبه تاني لاني الكتاب لما تصنفه لأول مرة بتبدع فيه كان عندك مشاط وإقبال والكلام ده وتعمل إضافات وحزف وبتاع لانه لسه ابن, إيه؟ ابن بكر بالنسبة لك لكن لما تتعب عليه وتكتبه أكتر من مرة وتقدم وتأخر والكلام ده وضيع منك ما تعرفش تنشط مرة أخرى لتصنيفه فالإمام علي المديني الإمام الكبير ده اللي هو بيعنى بمباحث الاتصال والانقطاع والكلام ده البخاري بعد ما الحديث ده قال قال علي بن عبد الله وإنما أثبتنا سماع الحسن من أبي بكر بهذا الحديث لأن الحديث واضح الحسن بيقول إيه لقيت أبا بكر يوم الدارة قصني في كتاب التتبع ينتقد البخاري انه اورد هذا الاسناد وقول لك ايه الحسن لم يسمع من ابي بكر بينهما الاحنف ابن قيس طب ازاي الرواية واضحة زي الشمس قال لقيه طبعا الدارة قصني شايف الرواية لقيه هو شايفها مش غايبة عنه. طب ليه الزارة قطني طالما شايفها كده ليه خالفة بيكون في محمل عند الزارة قطني يعني ممكن يرى ان بعض رجال الاساد وهمة في قوله لقيم خلاص كده ولانه رأى ان معظم رواية الحسن عن ابي بكرة بينها الاحنف ابن قيس فغلب على ظنه بعض رؤية معظم هذه الأسانيات بالواصفة أن يكون الحسن لم يلقى أبا بكر أخو موضع العلماء اللي زي البخاري والدارخوط اختلفوا فيه طيب ما هو الراجح؟ الراجح كلام البخاري كلام البخاري لأن الإسناد هو الحجة على قول العالم لو في عالم العلماء قال فلان لم يسمع من فلان ثم وقفنا ان فلانا سمع من فلان بسند صحيح لا مصعن فيه. فينبغي ان يقدم الاسناد الصحيح على قول العالم بالنفس، اذ يحتمل ان العالم لم يقف على هذا الاسناد. خلاص? وان العلماء عرفوا ان دا ولا ما سمعش من الاسانين. فيبقى ايه الخلاف يا اخوانا خلاف ايه? نسبي. الخلاف نسبي عشان كده. الكلام على الصحيحين ما ينبغي أن يكون بهذا الجزاء، لا سيما وان الأمة تلقت جملة الكتابين بالقبول. إنما الاحرق المختلف يبقى أصح البخاري أو مسلم لبقا تناقش في إيه يعني إيه مجالس خاصة علشان بأهل العلم اللي بيتكلموا عارفين طبيعة الكلام. طعش واحد في مجلس عام يقول البخاري مسلم في احاديث ضعيف. يا فرحه جماعه الجهل اللي مش عارفين الكوع من الكرسوع لما يوقفوا بقى على هذا الكلام اذا كان صادر من واحد من علماء الحديث ولا حاجه يقول لك شوف مش احنا عمالين نقول للنهار البخاري في حديث ضعيف واحديث مكتوبه على النبي اهو العالم الفلاني قال لك البخاري حديث ضعيف والعالم الثاني في حديث موضوع وهكذا خلاص طيب نرجع بقى الى هذا الاسناد المرسل البخاري مش حديث ضعيفة بهذا الاعتبار خلاص طيب ما للحديث المرسل ده بقى حكمه ايه واحنا لسه بنقول المرسل قسم من اقسام الحديث الضعيف قال لك يا اخي البخاري لم يعمد الى رواية هذا الـ هذا الـ هذه الجملة وحدها عشان تحكم انما لما روى الزهري الحديث بمقصعيه رواه كما تلقاه فذا بقى لا يعتبر من الأحاديث المسندة في البخاري عشان تحاكم البخاري وتقول له كيف أوردت لا إنما تلقى البخاري الحديث بشطريه فرواه بشطره كما أخده عن شيء خلاص يبقى لم يعمد البخاري إلى رواية هذا لي القسم من الحديث مفردا حتى يقال له كيف رأيت هذا المرسل إنما رواه تبعا للرواية الموصول يجيب عن بعض الأسئلة بسرعة <تصفيق> الخاصة بالأحاديث في بعض الإخوة بيسأل عن حديث اتقوا في المؤمن فإنه يرى بنور الله هذا حديث ضهير لا يصح وبعض المبتدعة صنف جزءا في محاولة تحسين هذا الحديث ولكن الحديث كما عليه العلماء المتقدمون حديث ضعيف ومن صححه من المتأخرين فقد تساهل في تصحيحه او تحسين هل يجوز هل يجوز قراءة القرآن واقول وهبت ثواب ما قرأت للمرحوم او للمتواب كذا او كذا ابي او اخي اما مثالة هبة ثواب القرآن فهذه لم يأت بها اثر صحيح قط والوحد كل ما يقرأ لبعض العلماء المتأخرين انه قاس القرآن على الصدقة يتعجب من هذا القياس العجيب قراءة القرآن يا اخواننا على الميت من باب العبادات من باب القربات ولا يجوز. أن نثبت قربة إلى الله إلا بإثنات صحيح أو حتى يعني إثنات مما تقوم الحجة به فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن مئات الموت والصحابة دفنوا ألوف الموت فلا نعلم في خبر صحيح قط أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أو أمر أحدا أن يقرأ أو رأى أحدا يقرأ فأقره على ذلك ولا وصلنا بإسناد صحيح أو معتمد عن واحد من الصحابة أنه قرأ أو أمر أحدا فقرأ أو رأى أحدا يقرأ فأقره فإذا كان قراءة القرآن على الموت قربة ويرجى أن يشفع لهذا الميت بهذا القرآن وتمر حياة النبي صلى الله عليه وسلم المباركة كلها وحياة الصحابة كلها ولا يثبت أن رجلا قرأ القرآن على ميت فمستحيل يكون هذا من القرب التي يتقربها لله وإلا لزمك أن تقول إن هذه القرب فاتت على النبي عليه الصلاة والسلام وفاتت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جملة هذا الكلام لا يقول به رجل يعلم حقيقة اتباع الصحابة وانهم ما فرطوا في شيء ابدا حتى لو كان دقيقا جليلا لكن قراءة القرآن ينتفع بها بالطريقة الآثية انه اللي يقرأ القرآن يقرأه كعمل صالح ولا شك قراءة القرآن من عمل الصالح وفيها الاجر العظيم لقوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فانكم تؤجرون بتلاوته ان لا اقول والف لام ميم حرف ولكن اقول الف الحرف ولا مع حرف وميم حرف. خلاص? وكل حرف بعشر حسنات كما تعلمون في الاخبار الصحيحة. في فيا نقرأ باء القرآن كعمل صالح. وبعد ما انخلص القرآن نقول اللهم ان كنت تعلم أنني قرأت هذا القرآن ابتغاء مرضاتك فاغفر لفلان ابن فلان وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالثلج والماء والبرد وادع ما شئ يبا كأنك اتخذت العمل الصالح شفيعا بين يدي دعائك كما في قصة أصحاب إلغى كل واحد من هؤلاء توسل بالعمل الصالح الى الله تبارك وتعالى فالقرآن احنا بنقرره كعمل صالح فنتأثر به الى الله عز وجل انما نقول وهبت ثواب ما قرأ لفلان الفلان فلا الحاجة الثانية في سؤال الثاني لما لما يعني اهد ثواب ما قرأ للمرحوم لا احنا لا بنقول المرحوم ولا بنقول الشهيد ولا بنقول شيء من هذا وانا في الجمعة الماضية الحقيقة لما خطرت ذكرت ابن النابلسي وجرى على لساني انني قلت الامام الشهيد واخترت طبعا لا هذه الكريمة انا اقول انها سبق لسان مني سبق لسان مني البخاري لما عقد في صحيحي قال باب لا يقال فلان شهيد لان هذه تذكير هذه تذكير لكن كأن لساني يعني سبق لان الذهبي رحمه الله في كتاب السير لما ذكر ابن النابلسي فوصفه بهذا فقال الثاني سبق لي عبارة والصواب ان احنا لا نقول فلان شهيد واقول برضو ابن النابلسي رحمة الله عليه هذا ابن النابلسي كان الزارة القطمية اذا ذكره بكى وكان ابن النابلسي اماما مجاهدا افتى الجماعة بتاع القرامطة أقبضوا عليه وقالوا له بلغنا أنك قلت لو كان للرجل عشرة أسهم فإنه يرمي تسعة فينا وواحدا في الروم فقال كذبوا علي بل قلت إذا كان مع الرجل عشرة أسهم فيرمي تسعة فيكم والعاشره فيكم ايضا واخذت فامروا يهوديا فسلخه وهو حي فظل صابرا صابرا, صابرا حتى وصلت تلق إلى وجهه فقال كان ذلك في الكتاب مصطورا وهذا خبر صحيح والثابت من ثبته الله تبارك وتعالى فهو الذهبي لما قال إمام الشهيد سبق على لسانه فإحنا لا بنقول بأل الشهيد ولا بنقول للمرحوم لكن نرجو لمن مات من أموات المسلمين أن يغفر الله عز وجل له حديث أنت ومالك لأبيك هل هو حديث صحيح أم لا؟ نعم هذا حديث صحيح اي نعم السؤال اللي هو ده, ده السؤال الثاني اي يعني هو كيف يفهم بقى ايه اهم حديث انت ومالك لابن يعني واحد مثلا كل ما يشتغل ابوي ومواخذ ايه الفلوس وراح بقى يصهر بيها ورايح يفنكح بيها والكلام ده وتيب الولد فقير مش عارف يتجوز ولا عارف يجيب شاء او الكلام ده هل الكلام الحديثة مطلق بحيث ان كل فلوس تيجي لابويه لا لا انما انت ومالك لابيك اي في حال حاجة ابيك اذا كان ابوك محتاجا فهو اولى بمالك منك خلاص كده هو اولى بمالك منك إنما إذا كان الوارد محتاجا في أمسف حاجة لهذا المال فلا مانع أنه يقسم هذا المال بينه وبين أبي بحيث أنه ينتفع بشيء من مال حديث سبعة ما درجة حديث سبعة لا الله عز وجل إليهم ولا يكلمهم ولا أجمعهم العمل وعد منهم أن يده هذا الحديث باطل هذا حديث باطل ومش معنى أن الحديث باطل أن العدى السرية جائزة لا العدى السرية أو الاستمناء هذا حرام لا يجوز للمسلم أن يرتكبه والإمام الشافعي الذي أبتب الحرمة احتج بقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ثماني بتغى وراء ذلك أي وراء الزوجة وراء ملك اليمين فأولئك هم العادون أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين